وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانقحوا ما قابلكم من النساء نثنى وثلاثه ورباع فان خفتم الا تعذلوا فوائده او ما ملكت أَيْمَانُكُمْ ذلك ادنا أَلَّا تعولوا وَآتُوا النساء صدقاتهن رحله فان قبلن لكم عن شيء منه نفسا فكبوه هنيئا مريئا ولا تقتسوا فموالكم الذي جعل الله لكم قيامه وارزقوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 منه او كفر نصيبا مفروضا و اذا حوض القسم تقول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم, فارزقوهم منه وقولو لهم قولا معروفا واليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريه او خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيتي وصيفها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون ايهم أقرب لكم نفعا فريوة من الله ان الله كان علينا حكيما وَلَكُمْ يصحو ما توق أزواجهم إلا لم يكن لهم نولد فإن كان لهم نولد فلقوم ربع مما توقن من بعد وصية من بعد وصيتين وصين بها أودين ولهن الربع مما توقتم إلا لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثم من من بعد وصية من بعد وصية بها أودين.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 تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي أتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا, فاستشهدوا عليهن عليهم منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البلود حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذين أتيا لها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان تواب الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون, ثم يتوبون من قريب إذا يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حور أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار قل إذا اعتدنا لهم عذاباً أليماً يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم درس النساء كرها ولا تعذروهن لتجهبو ببعض ما تجدهن إلا إلا أن يأتين رفاشة مبينة وعشرهن بالمعروف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 وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ كان إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا <تصفيق> حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ الأخ الأخ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ وَأَمَّهَاتُ رَسَائِلِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الذُّكُورُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غفورا رحيما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 فما استمتعتم به منهن فآتوهن هجورهن فريضة ولا تناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا ملكت فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أُجُورَهُنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا ملخذات أخدان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 وَهُرِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِجَارَةً عَنْ تَوَظٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ومن يفعل ذلك عدوانهم مظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجدنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم, عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظا كل الغيب بما حافظ الله والتي تخافون نشوزون فعظوهن وهجروهن في الموافع واغربوهن فإن أرعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبير وإن خفتم شطاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْغَارِدِ فِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمِسْكِينِ وَدَابَّةِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْرِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ عذابا الناس ولا, يؤمنون ولا, يؤمنون بالله ولا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤدي من فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك؟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 أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ما أن صعيدا طلبا فامسحوا, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون ولا ويريدون يريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا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 ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الم اولئك الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا مغلمون فتيل ا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفامه إثماً مبينا أَلَمْ تَؤِلِ إِلَى الَّذِينَ مَادُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْرِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَانَا الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ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 كلما نضِجَتْ جُلودُهم بدَّلناهم جلودا غيرها لينوقُ العذاب إن الله كان عزيزًا حكيماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار, الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواجٌ مُطهَّرة وندخلهم ظلوا ظللا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمو بالعدل إن الله لعلماء يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 لهم لم بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافين رأيت المنافين يصدون عن صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبه بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحذفون بالله أودنا إلا إحسان وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فااعرض عنهم فااعرض عنهم وعظهم وكلهم في انفسهم طولا بلغا وما رسولنا رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم إذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله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 ثم لا يجبوا في أنفسهم حرجا مما قويت ويسلموا تسليماً ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه, ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أدراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيما ومن يطع الله والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ علينا انعم الله عليهم مِنَ النَّبِيِّينَ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن فإن اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولنك الم تكن بينكم وبينه موده يا, يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشغل الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فلقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستوعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا وجعل لنا من لدنك ولياً وجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا فلم دع إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وصاروا ربنا لما كذبت علينا القتال لو لا أخرتنا لو لا قل قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون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 وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أَرْسَلْنَاكَ عليهم حفيرا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعلم عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجبوا فيه اختلافا كثيرا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 فما لكم في المنافقين في أدل والله أركسا بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أول الله ومن يغلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقدلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا, ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 فإن لم يعتذروكم ويقولوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فاخذوهم فاخذوهم وقتلوهم حيث ثغفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانًا مرينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأاً ومن قتل مؤمناً خطأاً فتحرير رقبة مؤمنة وديكم مسلمة, مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان منقه من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَرِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فجزاءه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذبا عظيما. يا ايها الذين امنوا اذا وردتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لستم من الذين تقولون الحياة الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضالين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله الْمُجَاهِدِينَ بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وقول لهم وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجبا عظيما برجات من هو مغفرته وكان الله رافع الرحمة. إن الذين توفاهم لملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستوعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المُستوعَفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله, لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ومن يُهاجِر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعَه ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يُدركه الموت, ثم يدركه الموت فقد وضع أجوه على الله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 وَالَّتِي طَائِفَةٌ بَخَالًا يَصِلُوا فَيُصَلُّوا مَعَكَ وَيَأْخُذُوا وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ يَنْأُونَ عَلَيْكُمْ مَيلَدًا وَاحِدَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مطر أَوْ كُنتُمْ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 إننا خصماً واستغفر الله إن الله جار وفور الرحمة ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم إن الله لا يحب ما كان خوالاً ما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضون القول وكان الله بما يعمون محيطاً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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يؤمن به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانه واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم ان يذلوك وما يذلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما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 ومن يشرك بالله فقد ظلم نفسه ولا لم بعيدا ان يدعون من دونه الا ان تويدون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولئنهم ولمن انهم ولا مرنهم ولا مرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا هونهم فلا يغيرن نقل الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا يَعِدُهُمْ وَيَمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إلَّا خُرُوَةً أُلَّا إِذْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً لئن امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار يجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله اله ليس لامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 ويستفتونك في النساء قل الله مفتيكم فيهن وما يُتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهمن وترغبون أن تنكحوهن والمستوعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراواً فلا, فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحاً والصلح خير وأحذرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصكم فلا تميلوا, فلا تميلوا كل الميل فتدرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان وفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته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 يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, واليوم الآخر فقد والله ول لام بعيدا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 ان المنافقين يغادعون الله وهو خادعهم واذا قالوا صلوا قاموا كسالا قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مدبرين بين ذلك لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يغضب الله فلن تجد له سبيلا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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك, فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله للمؤمنين أجراً عظيماً ما يفعل الله بعذابكم إِنْ شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً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 والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله غفور رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقالوا سألوا موسى وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أدنى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا, فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً وقلنا, لهم وقلنا لهم لا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا نقضهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم وجاء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلْفٌ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 وفي يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم, وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقدره عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك, يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والبقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط و عيسى و ايوب و عيسى و ايوب و يوم سوى هارون و سليمان و اتينا داود زبورا و قد قصصناهم عليك نوقد و رسل لم نقصصهم عليك و الله موسى تكليما رسل مبشرين و لألا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله وعتصموا به فسيدخلهم في رحمه فسييدخلهم في رحمه من هو فضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله مفتيكم في ضلاله انم وكان هذا ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد